Mawla ya salli wa sallim abada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 في كون لا من ولا نعم هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأوال مبتحمين دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحمل غير مفاسمين فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البار أو رشفا من الدعمين وواكفون لديه عند حد من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي دم معنوى سورته ثم استفعوا حبيبا بارئ النسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم